سُورَةٌ لَّزَلَّنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُم تَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن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 صادق والخامسه ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرع عن العداب اتشهد اربع شهادات بالله انه لم من الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها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 مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم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 والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات نعنوا, نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ملسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا بما كانوا يعملون يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ولا يكفرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تَسَّأنّ سوُوَةُ سَلِّمُ عَلَ أَهْلهَا ذَلِكُمْ خَيرُ لَكُمْ للَعََّكُمْ تَذَكرُ فَإِلَمْ تَجدِ فيِيهَا حَد فَلَا تَدُخُلُغَ حَ يُذَنَ لَكُمْ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 ويحفظوا فروجهم ذلك أزكانهم إن الله خبير بما يصنعوا وقل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهم ولا يبدين سينتهم إلا ما ظهر منها وليطربن بخمرهن وَلا يبدين سَهُ إ إ أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهم أو التابعين غيري للعربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا الذين والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى, حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت سيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا ومن يكرههن فين الله فإن الرحيم وانا قد انزلنا اليكم ايات مبينات ومثلا من الذين خلو من قبلكم وموعظه للمتقين الله نور السماوات والارض مثل نور في فيها مصباح مصباح في زجاج الزجاجتك انها ككبد الري يقدم من شجره مباركه زيتونه لا شرقية ولا ضرب يكاد زيت لا يضيء ولو لم تمس No!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 وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ يَخَافُونَ يَوْمًا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ الظمان ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه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 السماوات والأرض والطير صافا كل قد علم صلاته وتسبيحا والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر الله يزداد سحابا ثم يولف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل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 in the door لَإِنَّ مَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفًا إِنَّ اللَّهِ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 شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسب أن الذين كفروا معجزين في الأرض وما